بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده فاتقوا الله ربكم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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلون أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 قد جعل الله لكل شيء قدرا وَلَا يَئِسَنَّ مِن مَّغْفِرَةِ اللَّهِ من إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا